شاب يبذل أيامه من أجل أن يهدر إنسانيته لماذا؟ رجل يهتك حرمة عقله لماذا؟, لماذا؟ شاب يدمر مستقبله لماذا؟, لماذا؟ رجل يخيب أمل ذوي لماذا؟ لماذا؟ دمر حياتك حياتك ليها الطريق لي دمر حياتك ليها السموح ليها السموح الجمل ماتت ماتت وليه هالبلاو اللي يتبادر شتاته وليه هالعيشة ليه هالعيشة بين ملا والنحجر يا راعي الأدمان يا راعي الأدمان يا راعي الأدمان يا راعي يا وشف وش هي نهاية مساعي يا راعي الأدمان ناظر حوالين Hem var tuhut ve gid bedek, hala bıdıt ruhunuz sır tut haberci. Tuhut ve ودعت وطعت راع الخديعة العمر يمضي والدعاء بفريعة ودعت وطعت راع الخديعة تذيع في شيء ما بودك تبيعا وصبحت عكبر ربح خسران خسران يا را عيال وله على شرواك حاجة غريبة في كل يوم تجيب لاهلك نصيب وله على شرواك حاجة غريبة. كلنا عالد بقى غريبة لأنك بفعلت صرت ما كنا كنساء لأنك بفعلت صرت ما كنا كنساء. والجاع <تصفيق> والطير لا هتنابك وانتبه ما اتهنئ. أفعل الدنيا وهو منك غضبا. أمك بعد ما كنت بذرة حشاها سب السبب في كل حزن غشها. ولا جيتها في يوم تطلب ضرضا. أردت دم على العنب العنب حيراه. أردت دم على تتبادل حالك المظلم بحال وصير لك بالمجتمع دور فعال وصير صاحب طاعه بالوحسان اسم <تصفيق> ودرك دروب أهل الفعول القبيحة وعلم بصوتك القول توبة صريحة واجهر بها واصدعوا لا لدماء لكن نصيحة واسمع القول من قال حتى تبات الحالة المظلم بحال وصير لك في المجتمع دور فعال وتصير صاحب طاعه بالوحسان